أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون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 التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل امنوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون